الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين انا شايف ان تقريبا نصف خطايانا او غالبيتها بتيجي من الكلام عايز اتكلمكم النهارده عن الخطايا اللسان شوفوا. أول حاجة هي خطورة خطايا اللسان خطورة خطايا اللسان الإنجيل بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان يعني كلام الإنسان ممكن أن يسبب له دينونة لدرجة أن السيد المسيح من أوائل الخطايا التي تكلم عنها في العزة على الجبل هي اللسان فقال قال لأخيه رقى ورقى بأبسط كلمة في عدم الاحترام يكون مستوجه المجمع ومن قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجه بار جهنم صحيحة ما بنقولش كلمة أحمق لكن بنقول ما يشابهها وما يماثلها في المال يا أما تود جهنم تماما خطية اللسان هي خطية مزدوجة هي خطية قلب وخطية لسان لأن الكتاب بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان وبيقول الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والشخص الشرير من كنز قلبي الشغير بيخلو شروع يبقى خطيئة لسان وخطيئة قلب يبقى خطيئة مزدوجة <تصفيق> كمان الكلمة اللي انت بتقولها ما تستطعش تسترجعها جاي تعتذر عليها وتقولها مآسف انا اقصدش لكن وصلت للود ودخلت في العقل الباطل وتسجلت عليه مهما عملت ما تقدرش تسترجاه ولها تأثير على الغير كمان السيد المسيح لما كلموه عن الأطعمة اللي تتاكل ومتتكل شيء أطعمة نجسة قال ليس كل ما يدخل إلى الفم ينجس الإنسان لكن الذي يخرج من الفم خطايا اللسان هو الذي ينجس الإنسان إذا السيد المسيح اعتبر خطايا اللسان نجاس في كلمة تانية قال كل كلمة بطالة تخرج من أفواهكم تعطون عنها حسابا في يوم الدين ومنقصولش كل كلمة بطالة يعني شتيمة أو حاجات من نوع ده لا ده كل كلمة بطالة معناها كل كلمة ليست للبنيان وليست لل... للمنفعة اللي سنضع أضوه في جسم الإنسان ربنا مش مشغاله على الفاضي لا لازم يجيب نتيجة الكلام النافع والكلام الذي البنيان تتكلم كلمة لا هي للمنفع ولا هي للبنيان تبقى كلمة بطالة تعطى عنها حساب وبالمناسبة ديه أحب أن أقول لكم بعض آيات من رسالة يعقوب الرسول الإصلاح الثالث كلام صعب بيقول اللسان نار قليلة أي نار تحرق. جعل في أعضائنا اللسان الذي ينجس الجسد كله ويضرب دائرة الكون ويضرب من جهنم دعا وقال أيضا هو شر لا يضبط مملوء ثم مميتا دعا الكلام الخطأ يعني شر لا يضبط مملوء ثم مميتا به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين خلقوا على سورة الله من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة وعلى اللسان لا يستطيع أحد أن يزللوا يعني أنزل لنا البحوش والحجد لكن اللسان مش قد يزللوا فما أعظم وأعمق تلك الكلمة التي قالها الخديس أرسنيوس الكبير الكثيرا ما تكلمت وندمت أما عن سكوتي فما ندمت قط هارفين أرسنيوس دي وإيه دي ومعلم أولاد الملوك يعني معلم أولاد الملوك الإمبراطور في كان له ابناء أركديوس وهونورلوس الأميرين دول اللي كان بيعلمهم أرسانيوس فأرسانيوس الكبير اللي علم الأمراء أولياء العهد في الإمبراطورية يقول كثيرا ما تكلمت وندمت مع أنه من أحرص الناس على الكلام لذلك احترسوا من خطايا اللسان أنا أقول لكم أنواع خطايا في السكة كده بالجملة لكن أقولهم فردان يعني الشتيمة طبعا والكلام الخاطئ، والكلام البذيء، والكلام المُعثَر، والنَرْفَزَر، لما فيها الصوت العالي والصوت الحاد، والكلام القاسي، والكلام الجارح، والكلام الذي يحمل ظلما أو اتهاما باطلا وكلام التهديد وكلام التخويف وكلام الاتهام الباطل وشهادة الزور والكذب والاستشهاد بالله الاستشهاد بالله في الخطأ وفي التافهات زي واحد يقول والله العظيم ما عملت الله قيدي تلاتة بالله الله وربنا فيلعب معاك تستخدم اسمه في الكلام الفارغ وفي التافهات وتشاهده على حاجة غلط وكلام الافتخار وكلام العظم وتبرير الزاد كل ده كلام وكل دي خطايا وايضا الكلام الذي به أحد الناس يضل الغير يعني يضل الغير يعني يقول له تعليم يضلله أو يقول له نصيحة تضلله ويبطأ المعلم ومن يتلقى العلم منه. أو من يضع على لسان شخص كلاماً ليقوله يقوله تروح وتقول كذا كذا كذا تروح وتقول كذا كذا يبقى الاتنين في موقع الدينون أيضاً من الكلام الخاطئ بده محبة التعليم الرسول بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا وكلام المحاباة والوعود الخاطئة ونقل الأخطاء يعني كلامه غلط واحد ينقلوا من واحد لواحد لو فيطبوا وكثير من الفقهاء قالوا ناقل الكفر يعتفر كافر برض لكن على الرغم من العناوين الكثيرة اللي قلتها لكم دي عايز أنسك بعض الأخطاء العامة اللي تقريبا كلام كثير من الناس بيقعون فيه خطأ زي مثلا مزك سيرة الناس مزك سيرة الناس سواء مزك سيرة شخص او هيئة من الهيئات فيه جملة خطايا مسك السيرة أولاً بعدم محبة وثانين خطية إدانة وثالثاً خطية تشيير ورابعاً إعثار الآخرين اللي بيسمعهم والناس اللي يحبوا يمسكوا سيرة الناس ساعات يكون عندهم خطية حب الاستطلاع يعني حب الاستطلاع حب الاستطلاع لمعرفة الأخبار يمسكوا حد ما تعرفش فلان راح فين قبل مين ما تعرفش قال ايه طب لما كان موجود يتقبلوا عملوا معاملته مع فلان ايه معاملته وفاقين ما سكسب ناس محبين للاستطلاع يحاولوا يمتصوا الأخبار بأنواع وطرق شط بطريقين إما أنهم يسألوا وإما أنهم يراقبوا عشان يعرفوا أخبار شخص يراقبوه راح فين عملين قبل مين يتصنطوا عليه حبة الاستطلاع لمعرفة الأخبار ويتلززون بهذا ويستخدمونهم. ما أدريش أعرف كل الناس دول في صوابعي وحركهم. الصوابع ولا للحركة <تصفيق> وبعدين يريد يقتصر الأمر على معرفة الأخبار وتدولها والكلام فيها إنما أيضا التعليق عليها التعليق عليها وجايز التعليق يشمل شيء من الإضافة أو شيء من التغيير أو من الفهم الخاص إلى أخوه أنا مرة بصيت للريكوردر وقلت أمين جدا هذا الريكوردر الصادق بيقول الكلام دايما هو لكن بقى اللي بينقله الكلام يزود ويعلق ويقول مفهومه الخاص ويعني هو جايد يتريع يعني فيه كلام كتير ابعده عن كل هذا كمان اللي بيجيب الأخبار ما يضمنش المصادر بتاعته مصادر سليمة يقول فلان قال لي فلان قالت لي أو فلان قال طب ومين قال لك أصداره سليم، ديز مش سليم. هو حاجة إيه؟ الإنسان اللي يحترم وقته خلي بالكم الكلام. الإنسان اللي يحترم وقته يستفيد من كل دقيقة من وقته. الإنسان الفاضي من روحه وقته رخيص عليه. الفاضي يعمل قد الناس كثيرا ما يعجبون بجبة القضاء يجلس ويحكم طبيعي ان تحكم على نفسك قبل ما تحكم على غيرك وبعدين في هذا الفراغ يشتغل الناس أحيانا بالتعليق على الأخبار بالتعليق إيه؟ على الأخبار واحد يعلق على القنبل النووية كما أنت تفهم في النووية لازم أبدأ رأيه بس أفهم ما فهم شيء لازم أتكلم واحد يكلمك الثاني عن البركان بتاع ايسن وراح فين وجه من ايه؟ طبع انت ايه اللي عرفت يقول قررت في الجرائد ومن قال لك كلام الجرائد مضبوط كثير من الناس يعلقون على الاخبار بدون معرفة وبدون تخصص يعني علق على حاجة هم مش متخصص فيها الفقر بيقول لك لازم ابدي رايي وهؤلاء الناس يتكلمون في الفارغ وفي المليان يتكلموا في الفارغ وفي المليان فيما يخصهم وما لا يخصهم فيما يليق وفيما لا يليق يعني لسانهم يركب في زنبلك لا يهدأ يشحنون كل شويه ويظن الواحد انه لما يكلم تتدفق من فمه كنوز المعرفة ما اكثر الذين يدعون المعرفة وهم لا يعرفون شيئا ولا يعرفون حتى انفسهم والله لا يدينوا على عدم المعرفة الله عايزك بس تعرف الخير وتعرف وصياه وتعرف الله نفسه تعرف الحق لكن بقى الأمور التفصيلية دي على رأي أحد الإديسين قال العبارة دي قال أحيانا نكد أنفسنا في معرفة أشياء لا ندان في اليوم الأخير على جهلنا إياها عايز يعرف أشياء لا يدان في اليوم الأخير على جهله إياها ومن ضمن الأخطاء التي يقع فيها الكثير مننا المبالغة ثالث والمبالغة نوع من الكد أو الحكم الجماعي الحكم الجماعي لك البلد دي كلها طبعها كذا ملايين من الناس كلهم طبعها يعني فيه غالبية مثلا لك ما يقولش الكل لك المجموعة دي كلهم اللي للدرجات انت عرفته وحكمته وخررت وأتيحت لك الأدلة كله من كله دائمًا تعبير كل لما بيستخدمه الواحد لا ينجو من الخطأ صار في أشياء حق مطلق بيخليه على جنب، لكن أشياء ثانية لما نقول فيها كل لا تضمن، لا تضمن كلمة كل كلمة صادقة. من الأخطاء اللي يقع فيها كتير من الناس السرسرة فين يعني السرسرة كلام دش كده يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم كلام مفيد مش مفيد كلام يعني مهم مش مهم يتكلموا بس لذلك ساعات ضبط اللسان بيكون عايز مجهود كبير كبير خالص ده الساعات ساعة أكون الناس ناس بالمعمودية ده سر مقدس ولا إلي دوده من هنا واللي كلمة يا جماعة أشكرتوا ده إحنا بنصلي دوده دوده دوده الدوده والذن والسرسرة كلها أمور غير لا أثر وأيضا تدل على أن كلام الإنسان رخيص في نظره في واحد الناس يشتهوا كلمة من فمه زي ما كان بيحصل أيام أبانا الدينيين يجوا الناس من قطع الأرض عشان يسمعوا كلمة من فم أحد الرهبان واحد يكلم يكلم يكلم ليش فايد؟ بلا وزن في ناس بقى ما يوافق ثاني التطوير في الكلام. عشان يقول لك خبر مش يركز ويقول خبر يطول ويقول مقدمات ويقول شروحات ويقول تعليقات ايه الحكاية دي ويضيع وقت غير وعلى رأيه المثل الذي يقول تكلم كثيرا ولو يقوم شيئا تكلم كثيرا ولم يقوم شيئا او موضوع تافه كده ممكن ينتهي بكلمة يقول فيه جملة 2 موضوع تنفع فيه جملة يقول فيه مخضرة موضوع تنفع فيه مخضرة ما يبطلش كلام له تعودوا التركيز التركيز في كل شيء حتى في الاعترافات كان الناس عادي بعطونا اعترافات حكايات حكايات حكايات حكايات ومايد الماتس ما ينسى اللي طلع هيك حكاية قابلته في وقلت له ورحت في المأني قابلته قابلته طب وإيه اللي عملته وإيه الخطأ اللي تترك للذكاء الأب اللي بيسمع لكن هما بيقولش غلط في ايه من ضمن الأخطاء المديح الباطل والدفاع الباطل والتحزبات والتحيذ واحد يحب واحد ما ما عمل من شر يود دفع دفع دفع لما الدفاع الخطأ إذا أنت مش فيه. كما أنت دفع الخطأ يبقى مشترك فيه وكتاب يقول المبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره للرب ليه مكره للرب لأن الله هو الحق وكلاهما ضد الحق لكن التحيز ده موجود كتير حتى عند الناس الكبار أيضا الأشياء اللي تجرح شعور الناس زي التهكم يتهكم على الواحد يتاري عليه الاستهزاء الازدراء التحقير حرام الحجد وخصوصا لو واحد كبير مسك واحد صغير ما شي يرد عليه وينزل يشلق فيه سلس ويعين الصغير ده مش عارف الجو في ناس ايضا في العتاب يعني عاتب فالفكاية تسوء اكثر من اول زي مقال الشاعر ودعي العتابة فرب شر كان أوله العتابة وكلام اللي يقع فيه الناس اما بعض اسمه نميمة نميمة يعني يقول ان حاسب او البعض يقول اسمه غيبة غيبة يعني يتكلم عن واحد في غيابه كلام ما يقدرش يقوله في وجوده يقولك يا اغتاب فلان يعني يتكلم عليه الغيبات وكلام ما يقدرش يقول وأيضا النميمة والغيبة والكد يقول على واحد كلام كد فلان خاصل منه وحزر وحصل حزره وده ما خلقه ولذلك الشاعر يقول لي حيلة في من ينم يعني لبنئ الكلام لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة بأم من أجل كل أخطاء اللسان تفضّل الأبرار الصمت ولكن الصمت ده شروط وقواعد مش وقته لوقت الصمت <تصفيق> totemo no no no chet tare se mo se temito e bentemercio sadin kad sotto di addit tisufiante solo moderno ma bar più tu petade zin avo solo susa cheare vonero ten bene odto nostri papa pao shinu te nemmeno dove scovotni kemen notete 30 roje non sono talmente in buon genazione in ene potete كان نوفين حتى في لوحيد بشركه مهمه سلام الرب يكون